بسم ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ك ا ف ه ا يا ع ي ن صاد ذ ك ر ر ح م ة ر ب ك ع ب د ه ذات مضمون ا ربه ت د ا ء خ ف ي ا قال رب اني وهنى العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا وَإِنَّ شركه الهدى ر شركه د ن ك و ل ي ه غير ث من آلي عقوب ربحيه ي ا زكريا إ ن ا نبشرك ب غ ل ا ع ويشرك ب غ ل ا م ا س م ه ي ح ي ا ل م ن ج ع ل له من ق ب ل س م ي ا ق ل رب أنا يكون ل ي غ ل و م الاسلاميه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 يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت, ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أ ه ل ه ا مكانا شرقيا ت خ ذ ت من دونهم حجابا ف أ ر س ل ن ا إ ل ي ه اليها روحنا ر ف أ س ن ا إ ل روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إ ن ي أ ع و ذ بالرحمن منك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 فكلي واشربي وقري عينا ف إ ن م ا ترين من البشر أ ح د ا فقولي إ ن ي نذرت للرحمن صوما فلن أ ك ل م اليوم إ ن س ي ف أ ت ت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان أ ب و ك ا م ر أ سوء وما كانت أ م ك بغيا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 و أ و ص ا ن ي ب النابلسي ص ة والزكاة و ما دمت حيا دمت ر ا ب و و ل م ي ج ع ل ن ي ج ب ا ر ا شقيا ا و ل س ل ا م ع ل ي يوم ولدت ويوم ولدت أموت موسوعه النابلسي ذ ي فيه ي م ت ر و م ك ا ل للعلوم ن الاسلاميه ب ف ا ع ب د و ع ه ذ ا ص ر ا ط م س ت ق ي م ف ا خ ت ل ف ا ل أ ح ز ا ب م ن ب ي ن ه م فويل للذين ك ف ر و ا من م ش ه د يوم عظيم ا س م ع بهم وأبصر يوم و أ ي ت ن ن ا لكن الله ظ ا م اليوم في ضلال مبين و و ن ضلال في أ ذ ر م يوم الحسنى ر الأمر ة غفلة إذ قضي الأمر وهم في ي لا وهم وهم م انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ في لأبيه قال إنه ل م تعبد ما و س م ع و ل ا يبصر و ل ا ي غ ن ي ي عنك ش ئ ا يا أ ب ت إ ن ي قد جاءني من ا ل ع ل م م ا ل م يأتك ف ا س ل ا ن ي فات اتبعني أ ه د ك ص ر ك ه د س ب ي ا غ ي ا أ ب ت تعبد لا ل ا ش ي ط ا ن إن ا ل ش ي ط ا ن ك ا ن ل ل ر ح م ن ع ص ي ا يا م س ك ع ذ ا ب من ا ل ر ح م ن فتكون ل ل ش ي ط ا ن و ل ي ا ق ل أراغب أنت ع ن آ ل ه ت ي ي ا إ ب ر ا ه ي م ل ئ ا م ي ل أ ر ج م ه م و ج ر ن ي م ل ي ا ق ا ل س ل ا م ع ل ي ك س و م الاسلاميه ا ت ع و س م ا ن الله وأدعو ربي ع س ى لا أ ك و ن ب د ع ا ء ربي ش ق ي ا ف ل م ا ع ت ز ل ه م وما ي ع ب د و ن م ن دون الاسلاميه ل ه ه و ب ن اسماء الله الحسنى وهبنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من و ق ر ب ن ا ه ن ج ي الهدى ووهبنا ش ر ا ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ا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 ورفعناه مكانا عليا